بسم الله الرحمن الرحيم يا كين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على قراط مستفين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 إما جعلنا في أعنافهم أغلالا فهي إلى الأبصال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبطرون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 كريرين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحطيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصدقا آبًا الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا سَقَالُوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تسلبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أليم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 آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلى التي ضلال مبين إني بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم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 سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ نُطْفَةٍ ۖ يُمْنَىٰ وَنُثْطَةٍ ۚ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العبيد العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ويسرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلسين يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وَخَلَقَ قِنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُرِقْهُمْ فَلَا طَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقَلِبُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حين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 وَإذ قِيلَ لَهُم أَن فِقُمَِا وََدَقَسُم اللهَّهُ قَالَ الذيينَ كَسَو قَالَ الذيينَ كَسَوول للَّذينَ آممَنُوا أَنُطَائمُ مَنلَ يَشَُلهَّهُ أَقَمَهُ إِ أَنتُم إَِّا فيِي ضَلَابِ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إله ونفخت الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من دعتنا من مرقدنا هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْأَخْذَ بِجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاسِحٍ وأزواجهم في ظلال على الأرائك مستكئون لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم تَعْدُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ هذا صراط من المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 وَلَنَ شَ أُلَقمَثْنَا على أَعيُونِهِم فَتَّبَقُ فراطَةَ أَنَا يُبَقون وَلَونَ شَ ألَمَ صَقْنَاهُ عَلى مَكَانَةٍه فَمََّطَعُ مُبيَ وَلَا يَْجِع وَمَن عَنِ الذُّنُونِ كَثُرَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحص القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 تطيعون نصرهم وَهُمْ لهم جند محضرون فَلَا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من فإذا هو خطيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة